بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يلمعون صفحي طلبة الدكتور محمد رجالد اسماعيل. أقدم لكم الحمد لله رب العالمين ولا عقنة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله رب الطيبين ولي الصالح ومالك السماوات السبع الأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأدقية وخاتم الأنبياء سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وصله الله بالهدى ودين الحق بين أدي الساعة لأظهره على الدين كله ولو كريم المشرفون اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آمه وصحبه وسلم تسليما كثيرا مجلس اليوم ان شاء الله تعالى تكملة لما من الله علينا بابتدائه من شرف أصول التفسير ان أن نجعل المجلس نصفين وأن نجعل نصفا لأصول التفسير لنكمل الصفحات الباقيات من الكتاب ونصفا في موضوع يتعلق بالقواعد نكمله إن شاء الله تعالى بعد أصول التفسير. ذلك أن موضوع النصف الآخر ملح يصر علينا كل يوم خاصة على هؤلاء المتدينين وطلبة العلم من فهم قضية الخلاف بل مما ترتب على ذلك من معنى أعلى وهو الوصول إلى ما يسمى بثقر الائتلاف فإذا أحسن طلبه العلم فهم قضية الخلاف فإنه لا بد أن يحصل برغم وجود ذلك الخلاف أن يحصل الائتلاف مما كان جميلاً ان نسميه بعضه الفضلاء بفقه للإختلاف ليس فقها للاختلاف وإنما هو فقه للإختلاف كيف يأترف المتدينون وطلبته خاصة مع نزول تلك الأحداث التي كانت بعيدة عن التصور غريبة عن المسلك فلا بد من حصول هذا الاضطراب وهذا التفاوت في استقبال تلك الأحداث وفي التعامل معه وأن يظن ظان أن كل الناس مهما بلغوا من العلم سيتعاملون مع تلك الأحداث معملة واحده وسيعالجونها معالجة واحدة فلا شك أنه خطأ محض فلما حصلت الوقائع والنوازل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيهم الاختلاف وحصل بينهم الانقسام كل يعالج تلك النازلة بما اوتي من العلم والنظر والفهم وهذا ما كان منقصة لأحد كما قال الله تعالى فهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعيما فلا بأس أن يخطئ بعض الأفاضل ولا ضير أن, أن تخطئ بعض الفتاوى هذه سنة الله التي كتباها على عباده مما حرماهم العصمة والعصمه لله والعصمة من الله جعلها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لاجماع المسلمين أما لأفراد علماء الأمة فضلا عن طلبة العلم والمتدينين وغير ذلك والأوصاف الجديدة هذا كله هم أقرب إلى الاختلاف والتفاوت والتباين فيما بينهم جدب بأس من العمل بذلك الاقتراح ونبداه من اليوم ان شاء الله تعالى فيبقى ساعه لربع ربع كده ان شاء الله نكمل ايه الشرح التفسير باذن الله ثم ساعه لربع الثانيه في سرد هذه القواعد الجميله في فقه الاتلاف والكتاب المراد دراسته وكتاب لطيف جميل طيب تظهر عليه أمارات إخلاص صاحبه النصيحة الصدق في الكتاب وكتاب فخ لاتلاف قواعد التعامل مع المخالفين بالانصاف يقول فخ قواعد التعامل مع المخالفين بالانصاف كتبه الشيخ الكريم محمود محمد الخزندار رحمه الله تعالى وكان هذا الشيخ تلميذة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمه فنبدأ من نفسه للتفسير وريفنا فيه قواعد يا رب وريفنا كذا بقى قواعد التفسير وصلنا نعم، بخير أيضا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف حافظ الله تعالى إعراب القرآن ينبغي يكون على أصلح الوجوه ولا يفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما. مثال في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ذكر ابن القيم قول من قال إنه من, إنه من باب حسن فالقائد تقول إعراب القرآن من أن يكون على أصحي الوجوه ولا يفسر بمجرد الاجتماع النحوي النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام والنحو علم واسع وذو احتمالات تجد فصيحا يتقن ويحسن العربية ومذاهبها لا يمكنه توجيه مقالة من مقالات العربيه رفع منصوب للعاده نصب مشاعر كل ده يمكن توجيه هذا من اليسير وكتب المصنفين في ذلك كثيره لكن هذا كلام الله وكلام الله كما ذكرنا من قبل لابدنا وأن يفهم معنى كون وصفه بالمبين فالبيان هو تمام الإبانة على المقصود وهذا لا يحصل مع وجود ما يشوش هذه القضية في ذهن السامع فإذا افترضت الاجتمال النحوي وركبت على في أو ما يحتمل أن يكون إن ذلك يعني تشويش في فهم السامع وهذا يعارض قضية الإبانة بل قضية البيان قضية البيان بل قضية تمام وكمال البيان مبنية على ان يكون هذا الكلام وذلك التركيب مضلة في فهم السام هذا هو القصد أنتم يا اخوانا ان يكون مضلة في فهم السام يعني إذا سمعت الكلام حصل المقصود في غير خفاء هذا هو الأصل ولكن هذا حينما يكون السامع من أهل اللسان العربي معي أخوانا صلتهم مع على النبي صلى الله عليه وسلم معي أخوانا حينما يكون السامع من أهل اللسان فلما اتعد الناس عن المعين الصافي النقي في للسان العربي وحصلت العجمة دخلت المظلة وحصل من سماع كلام الله تعالى ما لم يكن مقصودا أبدا من إنزاله ولا تركيب كلماته وألفاظه فإنما ركب بحيث يحصل بذلك التركيب المقصود في غير خفال على أتم وجه وأوضحه هذا هو المقصود من تراكيب ذلك القران فاذا اشكلت بعض التراكيب في ايات الله تعالى فلا بد ان يحمل ذلك على اوجه وابلغ وافصح وجوه النحو لأن هذا هو ما يفترضه بدايه الامر السامع اللغوي العربي الفصيح فإن العربي لا يفترض البعيد ولا الوحشية ولا الغريب وانما يفترض دائما ما يكون بادي الراكي اي هو العادي والفصاحه عادتهم والبلاغة ديدنهم فلا بد وان يحمل تركيب الجمله على العاده من لسان العرب فإذا حمل لم يحصل الاشكال المشكلة أن يتوسع في الاحتمالات كما فعل بعض المفسرين وبالتالي نتج عن تلك الاحتمالات ما لا يمكن أن يكون مقصودا من كلام الله تعالى مثال ذلك في قول زاي عز وجل قال أجيبنا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا او أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد شفت هذا خطاب من هؤلاء لشعيب ماذا قالوا له أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا يبماه الأمر الذي تأمر به الصلاة والمقصود بالصلاة هنا هو ما رأوه وما دل على الشر فهم عبروا عن الشر بأظهر ما يكون من أفعال وهي الصلاة وهذه الآية اكتبه كده من مناقب الصلاة وممكن من الأدل على فضل الصلاة وعلى, ذلك وعلى ارتباط العلم بالعمل وعلى لزوم الأعمال الصالحة في الشريعة وعلى استلزام العلم بكل القضاه دي في فإيه ما ما ما يأمر الشريعه التي نزلت تأمر ما ما به ترك ما يعبد الآباء ثم او ان نترك ما يعبد ما يعبد آباءنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أو عاطفة. أن نفعل هذه الجملة معطوف على ما قبلها اللي هو المأمور به المأمور به أن نترك أن نترك ما يعبد آباءنا يبين المأمور به ترك ما يعبد آباءنا. العاطفة إما أن يعطف الجملة اللي هي أو أن نفعل نفعل في أموالنا ما نشاء إذا عطفتاه على أن نترك ما يعبد آباؤنا ما ينفعش غلط مضلة وهو يحتمل وهو صحيح في العربية ليه يكون الكلام إيه إن المأمور بالأول أن نترك صلاتك تأمرك حط نقطتين تامرك بحكتين بقى لو عاطفتك هتامرك بايه ان نترك ما يعبد اباؤنا الاثنين او النقم اثنين ان نفعل في امورنا ما نشاء هذا غير مطلوب وغير مامور به بالعكس العكس هو الصحيح أن هذه الصلاه يعني هذه الشراء جاءت لتقيد التصرف الحر المطلق فيبقى العطف ما ينفعش على ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء لا يجب العطف يكون على اسس ايه بقى تكون معنى الايه اصناتك تامرك أن, ان نترك ما يعبد اباؤنا ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نترك ان نفعل في اموالنا ما نشاء تفرق ولا مدبرقش تفرق انت عطفت على اين كلاهما جائز في العربية كلاهما محتمش لكن احدهما صحيح والاخر خطأ محد انت جعلت من المأمور ان يفعل في امواله ما لو به اسرائيل وانما المقصود اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او أن نترك ما أن نفعل أن نترك فعل الفعل في أموالنا ما نشأ هو المقصود يبين العطف ما ما ينبغي أن نحمله على كل وجه. بل في وجه صحيح وجه إيه أرجو أن يكون المثال وصل للعاط. مثال ذا أوضح مما سيضرب المصنف. مثال في قوله تعالى إن رحمت الله قريب من المحسنين. ذكر من ذكر من القيمي رحمه الله قول من قال انه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة في مقامه إنه من باب حذف الموصوف حذف كده اهو حذف الموصوف ايه الموصوف صفه بتوصف موصوف رجل طويل فين الصفة طويل فين الموصوف رجل يبقى انا حذفت الموصوف يبقى قابلت طويلا قابلت فقيها الفقيه لو حملت على انه كونه صفة هيبقى كأني قلت قابلت رجلا فقيها مثلا يبقى انا حذفت الموصوف لكن لا توجيه تاني لكن انا حفظت على هذا التوجيه قابلت أو, لا او لقيت فقيها كأني حذفت ايه ما رأيت جميلة رأيت امرأة جميلة يبقى انا حذفت حذفت الموصوف نعم فأنه قال إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين فين هنا بقى الموصوف الصفة؟ إن رحمة الله قريب قريب بصفة ففين الموصوف فين الموصوف هنا بيقول له قدره بشيء إن رحمة الله شيء قريب ثم رد هذا القول نعم. هذا, صحيح. هذا صحيح في اللغة. هذا توجيه صحيح في اللغة. لكن هو يبعد ذلك القول هذا التوجيه يقول إيه ثم رد على هذا القول من وجوه وذكر أحدها وهو أن الشيء أعم من المعلومات إنه يشمل الواجب والممكن فليس في تفضيره ولا في اللفظ به زيادة فائده يكون الكلام بها فصيحا بليغا فضلا عن أن يكون بها في أعلى مراتب إن علوم اللغة واسعة علوم النحو نعلوم اللغه زي بالظبط تعلم جدول الطرب بمعنى انه في تجريب شويه فهو المهم عنده احيانا ان يجيب لك شيء يتعلق عليه وخلاص يا هو دوت الصفه طايره في الهوا لازم الصفه دي تلزق بموصوف هو مهمه النحوي ان يجيب لك شيء تلزقه فيه سمعه من نبي اساسا انه دي اي شيء يعلق عليه الصفه دي الصفه دي على اساس ما يبقاش فيه اشكال لغوي اشكال نحوي بهذه القضية معايا يا اخواننا فلو جاب اعم شيء هي شيء صح ما هو شيء دي اعم ما يمكن ان يؤتى به لك كلمه شيء شيء قريب ينفع شيء بعيد شيء واحد شيء اي حاجه ممكن توصل ممكن أن, أن, أن, ان يوصف الشيء لان الشيء عام بما يمكن ان يقدر في هذا الموضع فدي مش شطاره ولا بلاغه ولكن في النحو صحيح معايا يا اخوانا في النحو صحيح فقدره بعض المفسرين من النحويين فقدروا بنات ان رحمه الله قريب قريب طير طب نحطها فين راح نعلقها اما بتاع البلاغه وبتاع البيان لما يجي بيهمه المعنى جدا ان مش اي شيء اعلق فيه الصفه دي لازم الشيء ده يكون يايد على الصفه قوي أو اوسع منها ولا ادىء منها ويا سلام لو جبت لي الشيء ده بيحيس لا توصف لا تصف تلك الصفه الا جنس او نوع تبقى ذا انت جبت كأنك أصابت وسددت وفقت الى ان هو دا الموصوف المحذوف دا اللي يجب لما ابن القيم في المسألة ابن القيم اعترض على ايه انتوا جدتوا لي شاي ويبدأ كل الكلام ده عايز يقول ما هو شيء دي ممكن توصف اي شيء بالدنيا دا اعام ما يمكن ومش شطرة ان تتجيب لي اعلم ما يمكن لا ده الشطرة والبلاغة والفصاحة والبيان الذي ينبغي ان يليق بالقرآن وان تتجيب لي اخص ما يوم عكسها اخص ما تستطيع ان تشير اليه وان تقدر وتأتي به لان كل ما تخصص الشيء والدياء وكل ما تصيب المقصود من الكلام صح كما؟ لكن لما تعمم حط بقى آلاف الأجناس ومئات آلاف الأنواع ويبقى ما فيش مسألة خالية عن البلاغة والبيان والجمال في التعبير أما من ناحية النحو فصح لكي إن ربن القيب يؤصل دي إيه إن مش كل ما صح في يصح حمل حامل كلام الله تعالى عليه مش من جهه فقط المثل اللي, اللي احنا ذكرناه المثل اللي احنا كان اوضح لان هو بان ان في خطا وفي صواب لو حملت الايه على ده صواب حملت ده ده خطا محض ما ينفعش نختلف فيه مظبوط يا جماعه اما في المثال ده فتقدير بالشيء ان رحمه الله شيء قريب ده مش خطا لكنه غير لائق لكنه بعيد وبينهما فارق مصوت ولا مش مصوت وشوف كيف تستحضر المعاني التعبديه حينما تتلو كلام الله تعالى فتحمله على شيء وتحمله على حيتكلم عليه ابن ابن طالب ركز معاه في البطل كم وكذا يا جماعة وانت التو ودرس الاصول الأصول نشب ان هو جاف هو قواعد التفسير كده كل القواعد جاف لكن احنا نحن نريد ان نربطها بالمقصود منها ايه مقصود الكلام القرآن تتبر انت ما في الصلاة او تتلو كلام الله عز وجل او تسمع كلام الله تعالى أن يسمع ذلك في القلب تلك المعاني التي ضمنت في تلك الالفاظ إنها كلمات تختلف عن كلمات الخلق إنها كلمات الحق انه كلام رب العالمين انه البركه كثيرا ما اقترن ذكر كلام الله والهدي وذكر هدي الله الذي انزله لعباده بالمطر بالمطر هناك اشتباه بينهما في شبه بينهما. المطر انظر الى اثار رحمة الله كيف يحيي الارض بعد موتها كيف احيا الله الارض بعد موتها ها بانزال المطر صحيح وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته فنشر رحمة الله من اهم اسباب ايه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 انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موجها هذا القرآن مثله كمثل المطر ولكنه يحيي القلوب صحيح يا أخواننا لم تجد من كلمات القرآن ما تجده من حبات قطرات المطر في الأرض يبقى فيه مشكلة مشكلة مش في القرآن مشكلة في الأرض صحيح قلت مع النبي صلى الله عليه وسلم شوفي الآية اللي الزكاه دي معنى لطيف جدا وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم لمبلسين من قبله لمبلسين لي اعده شوفي الفرق اتذوق هذا الكلام حتى لو مش عارف قواعد عربيه هناك فرق كبير بينهم صحيح وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبل لمبرسين في فرع واسع لما تقول كده وما تشيل من قبله وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم لمبلسين ايه القرآن القران تكرار ده نوع من التاكيد اللي قطع بحالتهم يعني كانه بيقول ايه كانه بيفكرهم اكيد شوف انا وأنا بتكلم دلوقتي يقول انت فاكر لما كنت كذا شوف لساني وشوف ايدي حصلت الان اشاره اشاره مقاليه واشاره ها باليد او نقدر نقول ان حصل قول باللسان وقول بالاشاره لان القول اهم القول أعم من الكلام كلام لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف كلم واحد كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يأم والقول عام يعني أعم من الإيه من الكلام من الكلام يمكن أن يقول فقال هكذا بيده روماش ولم يتكلم فقال بيده وممكن يقول فأثرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم قال فقد قال في نفسه وذلك كلام ربنا كلام وليس قولا لأن القول أعاب من الكلام واضح كذا أقول أنه قول يشتبه يقول كلام لم يشتبه الله النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي دخلنا هنا إني زي ما أنا بقول لك كده فاكن لما كنت قبل ما تيجي الدرس ده ما كنتش عارف المسألة دي شوف في التأكيد حصل هنا دوقتي ما قلته مقالة لثانية فاكن لما كنت وفي مقالة أخرى إشارية صح كده فأنا إيه أصلي بالمقالة الإشارية إن أنا أأكد ده وإن أنا أقيم عليك الحجة وإن أنا أوضعك في موضع الشاهد على نفسي إذا يحطك في موضع الشاهد على نفسه لازم اشيلك ايه تهمه هو هذا ما حصل بالتكرار وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم اوعى كن سدي بالكلمة دي وإن كانوا من قبل أي ينزل عليهم ما تنسكش من قبل فرح عيبالك تاني لانه أراد منك أن تستحضر ما كان من قبل دخل الوصف اللي عايز يقولك عليه ده هو الإبلاث لمبلسين يعني الإبلاث يأسوا القنط والخراب والمواك اللي انتوا كنتوا فيه ده انا عايزك تستحضر ده ان ده كان من قبل انزال القران او انزال المطر فعايز دي الكلام وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبل لمبلسين تبقين صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي دخلنا هنا ها اه, آه،, آه، الجمود جمود ان الناس بتحس بتحسن جافة ولذلك الناس ايه بتبقى اهلا بتتاوب وزرحانة ونامة الشيء اللي صحيح وبل يفزعك انها زي العلوم قد يعني تضيء لك تلك المنارات في طريق الفهم الفهم عن الله أن تفهم عن الله مراده سبحانه وتعالى نعم سمس فأيو في وبلاغة في قول القائل في حائض وطامث وطالق شيء حائض وشيء طامث وشيء طالب ذا العبور يعني صحني تقول شيء حائض لأن المرأة شيء صحيح كده كل شيء شيء. صح. ها. لان الشيء اعم ما يمكن الشيء ولذلك يصح اطلاق الشيء على ذات الله سبحانه وتعالى كل اي شيء اكبر شهاده قل الله وصح ذلك فالشيء ده عم ما يمكن زي ما بيقول المناطق اعم ما يمكن الشيء ما يمكن. وهو لو صرح بهذا لستهجنه السامع فكيف يقدر في كلام مع أنه لا يتضمن فائدة اذ كونه شيئا أمر معلوم عام لا يدل على متح ولا دم ولا كمال ولا نقصان. وإن بعى يتصطن هاتنا لأمر لا بد منه. وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام مع نعم. وهو أنه لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام ويكون الكلام به له معنى ما فإن هذا مقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن فانهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة ويفهم من ذلك التركيب أي معنى مستفق وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره بأن مراد القرآن غيره فإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر فلا من آخر فإن هذا فإنه لا يلزم أن يحتمله القرآن الفرق ما بين كلام الله وكلام غيره وهذا لازم لأن القرآن نزل على أساطين اللوح هذا فحول اللذان خصوصا مكة فقد, فقد كانت مكة مجمع اللغة العربية لأن الأسواق كنا قلنا قبل كده من مكة دي ربنا سبحانه وتعالى قدر أن تكون على تضاريس معينة جغرافية واجتماعة وغير ذلك بحيث أنها تبقى بلد مفتوحة ما ينفع أبدا أنها تصفش أو تساد يبنوا عليها سور مثلا ما ينفعش لازم تبقى مفتوح ليه هنا صحراء وجبال ففي وعورة وصعوبة وشدة في أرضها وكذلك إذا فرض عليها نوعا من الاحتكاك والتجارة لابد منه الناس من غير التجارة خلاص ما تنفعش تعيش لازم يبقى في رحلة الشتاء ورحلة الصيف وناس جايه هنا وينه إلى جانب السياحة الدينية اللي كانت موجودة في مكة فكل ده عمل ايه نوع من انواع الاجتماع الثقافي ايه ثقافة العرب ها ثقافة العرب في اللغة في اللسان انت تخيل انت تقعد لوحدك كده في شده فاضيه واسعه صحرة مفيش اي مؤثرات ليلك نارك لازم ده هي لازم المشاعر وغير ذلك ليه التجارب الشعرية بقى والشعوريه لازم الشعور ينتج ولذلك ما هيبعدش بقى ان واحد يقعد يقول الفية هو قاعد المعلقات دي وواحد يسمعها مرة يحفظها لان خالد الذهن فكانوا عجوبة في اللسان وعجوبة في الشرس العرب عجوبة في اللسان وعجوبة في الشرس العرب كل ده مهد لدعوة الإسلام ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده أتى بالناس وساقهم سوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءش النبي صلى الله عليه وسلم مضطر يطلع بعيد ويروح شماله ومش لازم لأن الناس جاين له جاين له جاين له بالتجارة إلا ما يقدرش أهل مكة يمنعوها يقدروا يمنعوها ما يقدروش وكذلك جاين له بإيه في الحج والاعتمار وتعظيم البيت وجاين له كمان في هديل المجتمعات الثقاقية واللسانية والشعرية ويأتي بقى صافين بطون العرب من هنا ومن هنا ومن هنا وكل واحد يقعد ايه يقول اللي عنده جيب اللي عنده فبالتالي سامع المسكيون افصح اللهجات نزل القرآن بلهجتهم اصالة وليحصل التحدي لهم يبقى انت لازم تنتظر وتتوقع ان يكون القرآن على تراكيب على افصح ذلك وابدعه لضغوط يعني انت بتكلم مين بتكلم الاساطير الناس اللي بتقيم الناس اللي بتمتحي انت بتكلمهم بتخاطبهم ولم يأتي في صحيح ايام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة ولا في المدينة إن قام أساطين اللغة واحد منهم آم والعفرط نعم حتى بعض أهل يروا استخدموا بعض أهل الأصول وهو يسمى ابن الزبعري وهذا رجل من شعراء العرب وهو آل اللي قال في في قول الله تعالى من سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون فآن هذا يدل على أن عيسى فيهم لانه استدل بالعموم نوال اللغه اللسان بتاعنا الكيرو ومعنى كده قد حكم محمد على عيسى عليهما السلام بأنه في النار فنزل قول الله تعالى ولكن القصة فيها مقال لكن يستدل بها أهل الأصول في قضية العموم والخصوص فنزل إن الذين فرقت لهم من الحسن أولئك عنها أنا أنا مبعدون وكذلك من سوره الروم أهل فلا أميم غضبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في مضع السنين والقصة تعت أبي بكر مع بعض الكفار مكة معلوم فالمقصود غير كذا ما تجدش ومع هذا ما كانش فيه إشكال لغوي بالقرآن لا دا كانوا بيستدقل اللي ياخد من كده دا مش, مش عايب لغوي دا, دا مش علم على القرآن في شيء زي ما دلوقتي تجد كتاب قد كده بيعمله المستشرقين ولا بتوع النصارى ولا غير ذلك وعلى النسخ أخطاء في القرآن أخطاء في القرآن يعني انت كل الناس دي اللي فات بتوع اللغة اللي بألفين اللغة اللي عارفين بتوع اللغة أستطيع من يختدج بهم من آل بيعليا ومن آل صدر الإسلام هم بدون ما حد يشوف نطق بقه فادح بقه ما فيش وانت جاي دلوقتي اللي احنا المخلطين يا انت اللي طلعت الأحطاء اللغوية وتجد الاخطاء اللغوية يقول حاجة تدل على السذاجه والضحف